أعوذ بالله السميع من الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدًا رسول الله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا توصل به من العمى وهدى به من الضلاله وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وأذانا صمنا وقلوبا غلفا وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء يأهل الجنه والأشقياء يأهل النار لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه فجزاه الله خير ما جز به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته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 اجتمعنا لكي نتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا شك أنه مما يهون على العبد فعل الطاعات وييسر عليه هذه الطاعات الاجتماع عليها حينما يجتمع المؤمنون بعضهم مع بعض فتسهل عليهم الطاعة وتهون ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع عليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وكثيرا ما نجد أو دائما نجد في كتاب الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هكذا بصيغة الجمع والعصر إن الإنسان لفي خسر الإنسان هنا لفظ مفرد فكان يعني متوقع أن يكون بعدها إلا الذي آمن وعمل الصالحات ولكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل ذلك دليل على أن الجماعة يكون فيها رحمة ويكون فيها توفيق وشُرعت أعمال كثيرة يجتمع فيها المسلمون صلاة الجماعة صلاة الجمعة الحج وغير ذلك من الأعمال التي يستحب فيها وأحيانا كثيرة تجب فيها الجماعة من ضمن المعاني ومن ضمن الأهداف أنه, أنه يوسر على العبد الاجتماع تجد سهولة ويسر في الاجتماع لصلاة التراويح في رمضان لأن كل الناس يصلون كل المسلمين أو كثير من المسلمين يملؤون المساجد ويجتمعون لأداء هذه الصلاة فيسهل على العبد أن يصلي ربما يجد صعوبة حينما يصلي منفردا أو وحده في بيته أو في أي مكان ولكن حينما تكون الجماعة فتكون اليسر والسهولة في العباد فمما يعين على العبادة ومما ييسرها الاجتماع عليه فبناء على ذلك كانت هذه الفكرة وهذه الاقتراح المبارك من العمرة الجماعية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه كانت هذه العمرة الجماعية التي يعني اجتمعنا فيها فضل الله تبارك وتعالى يعني لا يخفى عليكم فضل العمرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي والحج ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب والفضة فلا فضل كبير عند الله تبارك وتعالى فيحرص المسلم على أن يعتمر ناهيك عن الثواب المترتب بعد ذلك حينما يصلي في المسجد الحرام في بمائة ألف صلاة وحينما يحرص على زيارة المسجد في المدينة مسجد النبو في المدينة الصلافي بألف صلاة وحينما يتنقل بين المشاعر ويستحضر المعاني الإيمانية في هذه المواقف كلها ثواب عظيم كان يعني اجتماعنا لنيل هذا الثواب العظيم هذه أحد النيات التي ينويها المسلم حينما يذهب إلى العمرة ينوي أن يحصل على الثواب العظيم يريد أن يغسل ذنوبه وما أكثر الذنوب نسأل الله عز وجل العفو والعافية فكان يعني من باب أو من هذا المنطلق من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى كانت هذه العمرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة الآن يعني أمامنا يعني عدة فقرات إلى أن إن شاء الله نأخذ الإخوة المفروض أنه موعد اليوم عشان يستلموا الجوازات السفر والتأشيرات وفي هدية أو جائزة زي ما قلنا عدنان قال يعني فان شاء الله نبدأ يعني فرصة أن نستمع إلى ما شيخنا فالبداية تكون مع فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ طارق منير ليتكلم عن فقه العمرة فليتفضل مسددا مؤيدا من قبل الله عز وجل الحمد لله وبالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هديه وصل على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالاجتماع والاتحاد والتعاون والتآزون هو من أعظم أصلاب قوة المسلمين وتماسك جماعتهم وقوة شركتهم. وكلما كان يعني كلما كانت جماعة المسلمين على قلب رجل واحد كلما كانوا أقرب إلى النص وكلما كانوا أقرب إلى السداد وإلى التوفيق وشيطانه إلى الواحد أقوى منه إلى إلى الاثنين وهذا هو أصل الفكرة في هذا المشروع الرائد الذي يعني من الله جل على به علينا وهو العمره الجمعية لإخواننا والعمرة سوابها معلوم في الشيعة كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمة إلى إلى العمرة ورمضان إلى رمضان الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا إذا شنبت الكرائر. فتواصل العمرة من أصل بوفان الجنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا تابعوا بين الحج والعمر فإنهما والذي نفسي بيده لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد فليس الانفاق في الحج والعمر من أسباب نقصان المال على العكس تماما النفقة في الحج والعمر مخلوفة وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الضزقين والعمر عمره عمر القلب وعمر للإيمان وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم الإيمان يحتاج إلى نوع من التعهد وإلى ره كما لو كان عندك زغل وشجر لو تركت لو كان عندك أرض تركتها وهملتها بلا زرع وبلا بي وبلا تنقية للآفات يعني يتأثر القلب بذلك وتت يعني يتأثر أرضك بذلك وقد تغلبها الآفات وتقضي عليها ولا تنبت زرعا ولا ماء ولا شيء فإذا كان إذا وجب تعهد الأرض كذلك القلب يجب تعهده بالإيمان والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والحج والعمر من أعظم أسباب زيادة الإيمان لا مع رؤية الأماكن العظيمة التي لا توجد في مكان في الدنيا إلا في هذا المكان نعم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمين مكة البلد الحرام والبيت الحرام هي وحة الدنيا والسكينة يعني الراحة والطمأنينة التي تجدونها في هذه الأماكن لا تجدوها في غيرها واذا يعني ذكرنا مكة سنينا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعلمون فضل المدينة المدينة ليست كأي مدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة طابت بساكنها صلى الله عليه وسلم وطابت بنزول الوحي عليها ستضع أقدامكم إن شاء الله تعالى أفضل وطأها الوحي ومشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتذكرون موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعلم أصحابه ويوبيهم ويرسل الصرايا ونحب ذلك على كل حال أسأل الله جل وعلا أن أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأول فقه تتعلمه في العمرة أنك خارج في سبيل الله وهذا الخروج في سبيل الله هذه رحلة, رحلة العمر الله أعلم يعني سيكون يعني من سيمد في أعمارنا ما نقوم بهذه العمرة أم لا فاعتبر أن هذه العمرة هي قد يختم بها حياتك فجاهد نفسك يعني جاهدة في الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه العمر هي يعني ما, يعني ما يعني تود أن يختم به يعني ما أود أن يختم به حياتي وحياتك فتعتبر أن هذه العمر هي خروج في سبيل الله ومن ثم تتجرب لله سبحانه وتعالى أي مشكلة حتلقاك وحتلقى مشاكل قطعا هناك دائما المعالي حفة الجنة بال يبل مكاره النار بالشهوات أي شيء تلقاه في جنب الله فهذا في في سبيل الله يعني لا يجعل يعني لا تجعل الشيطان سبيلا عليك ويقول لك والله أصل الفندق كنت ودود تسعمية متر هو صار تسعمية متر و و وين الوجبة الوجبة فين اللي احنا الوجبة والوجبة وساعة الطعام نجد الناس يعني يعني يعني, يعني تذهب بعض العقول لبعض الأشياء لا الأماكن فيها هذه تحتاج إلى منك إلى أن تكون حاضر القلب صابرا ويا محتسباً وتعلمون كم قاصي إخوانكم حتى يتم الله عز وجل هذا الأمر صل الله جل وعلا أن يتم علينا ولا شك أنك حتجد بعض يا بعض الأخطاء وهكذا جميع الأعمال البشرية وهذه بقوة أول عمل يعني أن نقوم به بهذا الحجم وعمرة جماعية وبالتالي تحتاج من إخواننا نوع من الصب ونوع من الحلم ونوع من حسن المعاشرة ونوع من تقديم الآخرين على نفسك وهذا الإثارة الذي مدحه الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والبعض قد يعني يحاول الشيطان أن يفسد عليه عمرته في صوته صوته والسريب غير مناسب والمكان غير مناسب أنت ذهبت إلى العمر وخرجت في سبيل الله وتعلم أننا لا نربح عليك شيئا يعني أحيانا يعني بيدعم هذا الموضوع من البعض ف يعني, ف يعني تستكين نفسك تمسافر ما شاء الله طائرة وانتقالات ومكة والمدينة والحمد لله الذي أتم الله جل علينا علينا هذا الأمر بهذا الثمن ومن ثم نحتاج منك فقط نحن لا نريد منكم جزاء ولا شكوًّا نحن نريد منكم أن تنتبهوا للعبادة وأن تخلصوا لله سبحانه وتعالى وأن تكفى بس عني وأنك ال الذي يعني تكف عني وأنا أكفى عنك فأحتاج إلى أن إلى أن يعني إن شاء الله نخرج إخوة يمتحبين ونعود كذلك إخوة يمتحبين أو كان العمر يعني أسيرة ومعلومة وكل الشريعة يا ميسرة فأول ركن من أركان العمرة طبعا الأعمال كلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فشرط قبول أي عمل هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى إذا أنت الآن زاهب العمرة ليس لأن يقال حج فلان ولا الفلان لا أنت زاهب حتى تعبد الله سبحانه وتعالى وحتى تقيم أمره وتعظمه وتوحده وتهلله وتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها نوايا صالحة صلاة في المسجد الحرام تعدل يعني مائة ألف صلاة فيما سواه إلا, إلا مسجد النبي был سلام وصلاة في مسجد النبي سلام تعدل ألف صلاة يعني صلاة واحدة في المسجد الحرام بعمرك بضعة خمسين سنة على كل حال كان العمره يسير أولا تبدأ بإخلاص العمل إلى جل وعلا تخرج من بيتك عندك المصحف في جيبك واجه رحلة في سبيل الله ولا تقطع عن كتاب الله في الزهار في السيارة في المطار في شيء أنت اجعلها في سبيل الله يعني من أولها إلى أخيرا إن شاء الله جل وعلا أول وقت من العمر هي الاحرام والإحرام هو نية تنعقد في القلب ويعني أصل الاحرام نية عقد نية في القلب على يعني البدء في مناسك العمر وبقى من الإحرام أنه يحلم. سيحلم عليك بعد هذه النية بعض ما كان يحل لك قبل ذلك فعندما يحلم الإنسان والمعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أماكن للحج والعمر فمن من ميقات أهل مصر أنتم إن شاء الله عندما نذهب إلى المدينة أولا مدها مكة أولا يعني لأولا ثم ذلك على كل حال انت هتحرم على حسب إن شاء الله نذهب إلى مكة والتالي إن شاء الله هتحرم من المكان اللي الإخوة هيدلوك فيه لو كان حيكون من المطار أو من ذلك وهتلبس ملابس الإحرام ملابس الإحرام معلومة إزار ورداء ولا يلبس بالملابس يعني السراويل يعني البناطيل ولا الفانيلات ولا ملابس الداخلية لا إزار ورداء فقط هكذا يعني بينا نبينا صلى الله عليه وسلم في لبس ملامس الإحرام هذا أول شيء أنك أحرمت وعندما تحرم لبيك اللهم بعمرة نعم وهتلبي عند محازات الميقات لبيك اللهم بعمرة بعد أن تحرم حرم عليك استعمال الطيب حرم عليك النساء حرم عليك آآ آآ آآ قص الأظافر قص الشعر قص تحت الإبت قص العانى كل هذا قبل الإحرام كل هذا قبل الإحرام كل هذا من محاذير الإحرام بعد ذلك كل هذا لا يجوز فعله وطبعا عندما تلبس ملابس الإحرام هي من الحكم ومن الفقه أن ملابس الإحرام هي أشبه ما تكون بأكفان الموت وكأنك عندما تحرم كأنك يعني في لقاء في انقطاع من الدنيا وإقبال من من الآخرة ومن ثم الإحرام يجب عليك أن تكون هادئا لينا ذاكرة لله سبحانه وتعالى مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرقل الأول في العمر فعندما تحرم بالعمر وتلبي لبيك اللهم بعمر ويشرع التلفظ بالتلبية كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويشرع لك طوال الطريق أن يتلبي و أعظم التلبية وأحسنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية الكلمة العظيمة نعم هو من مات يعني للصحابي الذي مات وهو محم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني, يعني اغسلوه ماء وسدر ولا تخميه رأسه فانه يبعث يوم قيامة ملبيا هذا الركن الأول تلبي حتى تصل إلى بيت الله الحرام قد نصل إلى الفندق ونضع الشنط نحو ذلك وإذا توجهنا بعد ذلك إلى الحرام هذا الركن الأول الإحرام الركن الثاني من العمراء هو الطواف بالبيت والطواف يعني, يعني بالبيت دعاء دخول المسجد الحرام هو دعاء دخول أي مسجد بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وتبدأ مناسك العمر عندك عند الطواف بالبيت تبدأ من الحجر الأسود الحجر الأسود يكون على يسارك وتجد علامة خضراء في محازات الحجر وعندما تطوف بالبيت ستطوف بالبيت سبعة أشواط ويسن عند الطواف أن تضبع يعني يتضبع يعني تأخذ طرف بداء الأيمن من تحت الإبت وتلقيه على الكتف الأيسر فيصبح الكتف الأيمن ظاهرا هذا عند الطواف هذا عند الطواف وهذه من السنة ولها قصة معروفة فيها إظهار لقوة المسلمين وإظهار ليعجلدهم هتوفر سبعة أشواط ويشرع يعني في الأربعة الأول يشرع رمل رمل يعني شيء من الإسراع حيث ما يعني أمكنك ذلك وتكمل بقية الأشواط طبعا في كل شوط تستقبل حجر الأسود إذا لم تستطيع الحجر الاستقباله فتشير إليه نعم وقبل حجر الأسود على نفس الصفة الركن اليماني الحجر يعني هو حجر أيضاً قبل الحجر الأسود إن استطعت أن تستقبله يعتلمسه تلمسه إذا لم تستطع يبقى ليس عليك شيء لا تشير إليه لا تشير إليه فقط تشير إلى الحجر الأسود ويشعر لك في الطوف ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء تدعو لك ولراهلك ولدك وللمسلمين وللمجاهدين ولمن تحب إذا أكملت الطوف سبعة. السنة صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم عليه الصلاة لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإن استطعت تصلي عند المقام صلي إذا لم تستطع صلي خلي المقام بينك وبين الكعبة وهذا سنة لا يجب لكن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي ركعتين راكعة الأولى بتقرأ بقول يا أيها الكافرون في راكعتين تقرأ بصورتي الإخلاص الصور الإخلاص الأولى قل يا أيها الكافرون والصورة الثانية قل هو الله واحد فراكعة الثانية إذا صليت يا ركعتين سلمت سنة لك أن تشرب من ماء زمزم وتتطلع وتتطلع منها وتطلع منها بعد أن تنتهي من ذلك تذهب مباشرة إلى إلى الصفاء نعم والتوظف والسعي بين الصفاء والمرو ركن من أمكان العمر لا يصح العمر إلا بها كذلك التوظف عندما تقرب من الصفاء فطبعا الصفاء والمرو دي لها قصة معروفة قصة زوجة بريم عليه السلام وطبعا كانت تبحث عن الماء تصعد على الصفة ثم تنزل وتسعى بينهما حتى تسعد على المروة فتذكر فقر هاجر إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتها وهذه حاجتك وفقرك إلى الله عز وجل إذا قربت من الصفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قرب من الصفة قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفة والموتة من شعائر الله فمن حج البيت أو, أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوفة مئمة ومن تطوع خيرا فإن الله الشاكر عليه <تصفيق> وتبدأ وهذا يعني هذه الآية تتلوها ثم تصعد على الصفة والدعاء على الصفة تقف على جبل الصفة حتى الكعبة إن استطعت وتقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك أولو الحمد هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات فوتد الله سبحانه وتعالى بما استطعت تنزل طبعا عندما تنزل أنت بتمشي تجد الضوء الدول الأخضر الموجود في السقف ويسمى في الفق يعني يعني يعني الميلين الأخضران الميلان الأخضران الأول والثاني ويشرع السعي فيما والسعي وشدة الجري الشتة الجاية على حسب الاستطاعة نعم فتسعى بين الضوء الأخضر والضوء الأخضر بين ميلين الأخضرين ثم تمشي بعد ذلك ويشعى عليك ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والاستغفار والتوبة على حسب ما نستطيع وتصعد على المرة فتقول الدعاء الذي قلته على الصفة وتقف تدعو الله سبحانه وتعالى بما يعني يسر الله لك وهذا من الصفة والمرة كده أشعط وتذهب سبعة أشواط هكذا يعني من السفر والمرور شو تعود من المرور للسفر الشوط الثاني يبقى السبعة أشواط تبدأ من السفر تنتهي في المرور إذا يعني أتممت السبعة أشواط إذا انت عبت في في في أثناء التو... السعي لا... لا حرج أن تأخذ يا بعض الراحة أو تشرب زمزم لا حرج عليك بذلك ومن لما سطع السعي يركب بعد ذلك بقية لك فقط أن يعني تحلق أو تقصر والحلق أفضل من التقصير لأنه مثلا دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمخصرين مرة واحدة فالحلق أفضل من التقصير لكن التقصير كذلك لابد أن يعم جميع الرأس يعني كنت تأخذ مثلا قطعة من هنا وقطعة من هنا لا لابد أن يكون التقصير يعم جميع الرأس والحلق أفضل والمرأة ليس عليها حلق وإنما تأخذ من شعرها قدر ينقلم له لهذه الحمد لله قد تم نسك بعد الطواف والسعي وثم بعد ذلك الحلق أو التقصير وطبعا تنتبه في توافق أن يكون الطواف من خارج المكان اللي يسمى الحجر لأن الحجر هذا بين الحجر ومن الكعبة هو من الكعبة هذه هي المناسك على يعني يسيرة يميسرة وما جعل عليكم في الدين من حرج وبعد ذلك ان شاء الله تعود إلى بيتك وتغتسل وتلبس ملابسك وتقضي بقية الأيام التي يصرها الله سبحانه وتعالى هذه بصورة يا موجزة الفقه الذي يعني عليك وعلمتم محظوات الإحرام أخبرتكم أخبر بها الحمد لله وعبالعالمين وصلى الله وسلم وبرك العبد والرسول نبينا محمد وعلى آله واصحابه جمعين جزا الله شيخنا فضيل الشيخ طارق خير الرزاق على هذه الكلمات الطيبات وعموما لابد للمسلم أن يتفقه في أمور دينه حتى تصح عبادته وتقبل عند الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يورد الله به خيرا يفقهه في الدين العبادات يعني ليست عبادات مجردة ليست يعني أمورا رياضية أو يعني خالية من الحكمة كل عبادة لها حكم كثيرة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها والمسلم ينبغي أن يتفكر في العبادات وما تحويه من معاني إيمانية يستحضرها المسلم وهو يفعل هذه العبادة حتى يكون ذلك أقوى له على العبادة ويسر له العبادة ويستفيد منها أعظم استفادة فكانت هذه الكلمة مع تأملات في العمرة مع فضيلة الشيخ, الشيخ سامح قنديل فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله واركا الحمد لله رب العالمين واشهدوا أن لا إله إلا الله عليه الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الحجاج والعمار وفدوا الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم هذا موطن تأمل عجيب أن ترى نفسك من وفد الله وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى وكل شيء ينسب إلى الله عز وجل فهذا على وجه التشريف قال بيت الله كعبة الله ناقة الله فإذا وجدت نفسك من وفد الله فهذه نعمة عظيمة أنت لم تكسبها بكدك ولا بمالك ولا بأسبابك لكن هذه نعمة لا يعرفها إلا أمثالنا ممن ينخرطون في هذه الدنيا حكم الطبع طبيعة الدار طبيعة الإنسان تشويشات وزحمة الأحداث السعي وراء العيش انشغال بالسياسة والأحوال والاقتصاد الضغوط وضغوط المادية وفي أثناء ذلك أنت تزنب وتقصر وتفرط وتسرف على نفسك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كلنا هذا الإنسان الكادح الذي يخلق في كبد يكابد المشقات ويعالج الهموم وتترادف عليه أنواع المآسي والبأساء والضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة مع كثرة الضغوط يصبح الإنسان في إشفاق على نفسه كلنا والله مشفق نحن كلنا على خطر ترى هذه الحال التي أنت عليها تصلح للقاء الله عز وجل لو جاءك منادي الله سبحانه وتعالى الآن وكثيرا ما يحدث ومنادي الله سبحانه وتعالى لا يستأذن من أحد ولا يخبر أحدا بموعد مجيئي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يكون الرجل على حالة من الحالات يبيع ويشتري تاجر ويعقد الصفقات بل يأكل ويشرب يروح ويجيب بل ربما يعصي ويعاند الله سبحانه وتعالى وبينما هو على ذلك إذ فجأه الموت ومن الناس من يصلي أو هو صائم أو يلبي يبلتاج أو يلبي أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يتدرج في مقامات الصعود ومدارج الصعود وإذا به يلبي نداء ربه سبحانه وتعالى لو كان أحدنا يدري على أي حال لربما رتب نفسهم لكن كلنا والله لا نكاد نستثني أحدا لا المتكلم ولا السامع لا الحاضر ولا الغائب كلنا صاحب ذنب ثقيل كلنا يعالج من ألوان التقصير والإسراف كلنا بضعته التسويف غدا والأسبوع القادم إذا تزوجت وإذا زوجت الأولاد وإذا تحسنت الأوضاع وغدا نتوب وغدا نؤوب وغدا ننيب ولعلنا هذه طبيعة كل منا أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الرب تعالى علم عبد أن له ذنبا علم عبدي أن له ربا يغفر الزمن ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي هذا هو سر القضية أن يبقى الإنسان يعلم أن له ربا هو الذي يغفر الزمن ومن يغفر الذنوب إلا الله لكن ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون سر المسألة أن الله تعالى لو لنا إلى أنفسنا مع تخليطنا هذا وإسرافنا وتسويفنا كلنا والله يخبط خبط عشوان هل من رجل يجرؤ أن يقول أنا على الصراط المستقيم لو مت على هذا دخلت الجنة أنا مقبل وسعيد وراغب وراغب لا أظنني كذلك ولا أنت ولا هو ولا هي ثم إنك لو تأمات لو بقينا على هذا الحال نهارنا وليلنا وصيفنا وشتاءنا رغم أننا نصلي ورغم أننا نقرأ القرآن ورغم أننا ربما يمارس منا من يمارس من أسباب المعالي من أمر بمعروف ونهي عن منكر إلى آخر ذلك لكن حجم التقصير مرعب حجم الإسراف مخيف ووصل الأمر إلى حالة من الفتور ربما الغفلة ربما الإحباط انكثرت الضغوط حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إلي. ثم تاب عليهم ليأتوا هنا يأتي الفتح أنا أقول كيف يتسنى للعبد عيش في هذه الدار مع هذه الوجوه التي يراها ابتداء من الوجه الذي ينظر في المرآة فيراه ومرورا بمن معه في البيت والحي والمسجد وانتهاءا بمن يرى في الطريق ويعاشر ويخالط لو بقينا على هذا إلى أين يذهب بنا لولا مواسم خير وبوارق أمل ونفحات قدس وعطايا إلهية يأخذك الله عز وجل ربما أنت ما كنت تدري ولا كنت تحسب من منا كان يخطط لهذه العمر على أننا ما ندري من منا سيذهب إليها ومن منا سيقبل فيها لكن على الأقل نحن الآن إن كان هناك انشراح ورضا وإقبال وسعادة ولزة فعلى رائحة هذا المعنى نحن بعد ساعات سوف نخلع ملابس الزنب ونلبس ملابس الطهر ونطوف بالبيت نتنظف ولا يكون بيننا وبين الله أحد نترك الشواغل والمشاغل أزواج والأولاد والضيعات والتجارات والأموال المواعيد والارتباطات والبيوع وال... نترك كل شيء ويتحد الهم يصبح هما واحدا بل تترك من معك حتى ولو كنت تصحب امرأتك في هذه اللحظات قد تكون امرأتك بجانبك أنت لا تعرفها تطوفان معا نعم وتحمي عليها وتحرص عليها لكنك مع هذا كله مشغول عنها وهي بجانبك همك واحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم هناك تقول عبدك بفنائك مسكينك ببابك فقيرك بأعتابك تتعجب من حلم الله عليك أن تعرف نفسك وأنا أعرف نفسي والله أنا أتعجب كيف يسوء للعبد أن يجلس مجلسا كهذا وأن يتكلم كلاما كهذا والله تعالى مطلع عليه وهو من هو؟ إسرافاً ونفورا وبعدا وظلما وذنبا لكن إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء هناك وأنت تطوف تتذكر أن امرأة زانية في أشرف زمان ومع أشرف قوم تابت فقبلها الله وغفر لها ونوه بتوبتها وحيا تسمعه الأجيال تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة سعتهم هناك تذكر قاتل مئة نفس كيف أنه لما ناء بصدره رغبة في ما يحب الله سبحانه وتعالى قبله الله سبحانه وتعالى. ذلك تذكر أمثال عكرمة وصفوان وخالد وعمر ممن كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غير الله عز وجل حالهم وقبلهم ورفعهم وصاروا أمة الجنة فتهش تقول علي لعلي أن أقبل لعل أن أتوب لعل الله عز وجل في لحظة عفو وعمن وكرم وجود وهذا شأن الرب سبحانه وتعالى جواد كريم رؤوف رحيم غفور حليم يمسط يده بالليل يتوب مسيء النهار يمسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يقول يا عبادي ما أشعر في كلما نسبت إلى الله تستشعر تستشعر بارقة الأمل تستشعر أن هناك فرصة احرص أن تستغلها كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا سبحان الله إن الله غني عن العالمين كأن الله يأتي بك لنفسك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أرأيتم هذه الزبائح والأضاحي وهذا التسبيح والتهليل والتلبية ما أغنى الله سبحانه وتعالى عن كل, عن كل ذلك ما أغن الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجع قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا؟ ما نقص ذلك من ملك شيئا؟ ما أغناه سبحانه وتعالى وما أحلمه يا عبادي إنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد هكذا نفعل نحن سوف ترى من كل الأجناس والألسنة والألوان واللغات والأحوال قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتك كل إنسان مسألته والرب قادر على هذا كله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم وما الذي ينقصه مخيط إبرة إذا أدخلت في بحر إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا هذا شأن الرب ما زال يتودد إلى عباده بالنعم زال يذكرهم بنعمه ويذكرهم بذنوبهم حتى لا يتيه عن هذه المعادلة المقايسة بين نعمة الله عليك ومنها تيسير هذه العمرة ومنها أن يقذف في قلبك الرغبة فيها ومنها أن يسر أسبابها المادية بكل المعاني ليست الدراهم وفقط ومنها أن يتمها عليك ومنها أن يعطيك القدرة والصحة والعمر ومنها بعد ذلك أن يقبلها منك ومنها أن يقذف في قلبك توبة دائمة وإنابة مستمرة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 وبدون رمضان إلى رمضان بدون مجالس تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أصحابها في الملأ عنده دون هذه الفرص كيف كنت تكون كيف كان إحباطك وغفلتك وفطورك وأنت مع هذا كله عندك من هذا أطنان لكن تأتي هذه المواطن فتستشرف تقول سأبدأ من جديد سأرسل الماضي الوسخ سأتنظف سأعطى فرصة وأنت تستشرف من كرم الكريم وعفو الرحيم وحلم العظيم ومنة المنام ما يعينك على هذه المعاني قل ولم لا لماذا لا أرجو إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فإن من أعظم العبودية التي نوصي بها أنفسنا وإخواننا وقد أظلنا هذا الخير ونزلت بنا هذه المنة ونحن نستشرف أن نكون من وفد الله وأن يكون الله تعالى قد اختارنا لهذه الكرامة العظيمة ولمعاني تجديد الإيمان ومراجعة الدين ونظر في التوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بأيدينا فإن من أعظم ما نتواصل به من العبودية بودية التأمل وذلك أن العبد يستعظم هذه النعمة على نفسه لأنه يعرف أنه مسكين وأنه فقير وأن هناك من هو أولى منه بذلك ويتعجب أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المنة فلا يزال شاكرا لا يزال متأملا لذنبه حتى يستغفر ويتوب توبة عامة توبة خاصة بما يذكره من غدرات وفجرات لا يزال مستحضرا نعم الرب سبحانه وتعالى عليه لا يزال له في كل موطن وفي كل مشهد في كل موقف وفي كل نسك وفي كل لحظة لا يزال له مواطن تأمل إذا أحرم تأمل وإذا لبا يتأمل وإذا طاف يتأمل وإذا سعى إذا رأى المسجد وإذا صلى في هذه الأجواء في هذه العرصات إذا خلى بنفسه إذا شعر أنه ليس عنده اليوم وظيفة من تجارة أو يعني صنعة أو وظيفة أو نحو ذلك أنه الآن وقف لله تعالى مفرغ ليس أمامه إلا أن يعوض وأن يجبر ذلك الذي فاته وما أكثر ما فاته يجب أن يستحضر هنا معنى المصارعة والمجاهدة الفرص لا تتكرر ونحن كل يعني أصحاب هم ثقيل وذنب كبير في هذه اللحظات عندنا من الفرص ما نعالج قسوة القلوب وجمود العيون وطول الأمل والحرص على الدنيا فقد فرغنا الله تعالى لذلك فلا مجال هنا للنوم ولا للفضول فضول الطعام والشراب ولا فضول الخلطة المصاحبة والكلام قالوا وقلنا وفعلوا وفعلنا وتكلموا وتكلمنا وسوف نفعل ونذهب ونبيع ونشتري نحن بحاجة إلى التركيز إذا استطعت أن يسبقك إلى الله أحد فافعل ولن تجد هذا ميسرا بمثل هذه الفرصة الموفقون نهارهم وليلهم إلا من شيء يسير يتقوون به على العبادة طائعون مخبتون قانتون أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه في مكة في الحرم في صحن الكعبة إذا لم نرى هذه المعاني إذا لم نرها في روضة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيته ومنبره بره إذا لم نستشعر هذه المعاني ونحن جلوس في أشرف البقاع في بيت الله حيث الصلاة بمئة ألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث الصلاة بألف صلاة إذا لم نستشعر ونحن نقرأ القرآن هناك على الأقل هذه المعاني فمتى نستشعرها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 إذا قست القلوب هنا أو بقيت قاسية كقسوتها هنا خبت إذن وخسرت لكن لا بد من معالجة هذه القسوة وهذا يحتاج إلى إدمان عبادة يحتاج إلى انصراف عن الناس وهل آفة الناس إلا الناس أنت مع الناس عشرات السنين لا يغن عنك من الله شيئا لكن حين تترك الناس جانبا وتتخذ الله تعالى صاحبا هو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل أليس الله بكاف عده إذا استغفرته وإذا تبت إليه وإذا استعنته هذه المعاني والمجاهدات والبذل والتنافس لا أقول تنافس إخوانك وأصحابك معك في غرفتك بل تنافس نفسك ضع لنفسك هدفا أختم القرآن في خمس مضى أول يوم وجدت نشاطا قلت لقد أخطأت في خمس بل في ثلاث فلما مشت معك في ثلاث تقول الختمة الثانية سوف تكون في ثنتين فإذا قيل لك لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث قل هذا في الأجواء العادية في الظروف الطبعية نحن في أجواء غير عادية وفي ظروف غير طبعية الليل والنهار نحن عاكفون على هذه المعاني فلتكن الوجبات الثلاث وجبتين ويمكن وجبة فلنصم هذه الأيام فلنجلس على على القرآن حامت النهار ولا فلنهرب عند المنام من أصحابنا وإخواننا ونذهب نتم وردا أو ننشغل بقراءة أو ننظر في فهم معنا أو تأم لآية هذه المنافسات وعندت من كل أسباب الإعانة حين تريد أن تطوف طوف مقصود الأعظم من العمرة هو الطواف وهذا لا يشرع تكرار العمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقى في يعني عمراته أياما وأياما تارة ربما يزيد على الأسبوعين ومع هذا لم يعتمر إلا عمرة واحدة والعمرة في ساعتين فما المقصود من العمر؟ كثرة الطواف إن شئت أن تطوف في اليوم عشرين مرة ولا يكون الطواف إلا سبعا عمليا سيشق عليك لكن جاهد نفسك بدل العشرين خذها بعد كل صلاة وقبلها وفي أوقات الليل وفي أوقات الحر اغترف واغتنم وعندك زمزم عجيب كل شيء ميسر مجرد أن يعني كلما وجدت نعاسا وسوف تجد لأن الشيطان لن يتركك ولا في الحرم استعن عليه بأن تشرب من زمزم وتدعو اللهم عيني على الختم في ثلاثة آيات اللهم عيني على يعني أن أجد قلبي اللهم عيني على يعني حسن الخلق اللهم عيني على توبة نصوح تقبلها مني اللهم استعملني فيما تحب لا يزال الرجل وهنا تظهر المعاني معاني تأمل ومعاني الفتوح التي تأتيك إذا علم الله عز وجل منك الصدق وقف رجل أعرابي الأعراب ليسوا أهل علم ولا أهل تأمل ولا ولا لكن التوفيق حين يصيب أحدا يصيب ولو كان يعني من كان وجد وقف عند زمزم يشاهد الناس فوجد هذا يسأل الله تعالى أن يرزقه علما نافعا ويشرب هذا يسأل الله تعالى أن يشفيه ويشرب هذا يسأل الله تعالى أن يعني يغنيه ويشرب هذا يسأل الله تعالى أن يقضي دينه ويشرب وهذا وهذا الرجل أصابته دهشة صار عندهم هو أن يقلد أحدا فوجد إن أنه ما بقي على لسان ماذا يفعل ما ما يعرف ماذا يفعل فقال اللهم إن كل واحد من هؤلاء قد اختار لنفسه فاختر أنت لي شوف الرجل الدهشة هذه جعلتنا ننقل كلامهم أوصلته إلى معنى أعجب من معانيه اللهم هؤلاء قد اختار كل منهم لنفسه فاختر أنت لي ما ظنك إذا اختار الله له يعني أليس الله بكافي العبد لم يزد على هذا اختر لي أنت يعني اختر لي ما يعني تحب في معاني لا تأتي إلا في هذه المواطن لا يعدها الإنسان وإنما فتوح إذا علم الله صدقك منذ خرجت منذ نويت منذ عزمت منذ تأملت منذ بزلت منذ اخترت منذ وقفت هذا الموقف وضحيت لبعض الأموال وبعض الأوقات والإجازات وكل منا يعرف لكن أنت هذا لنفسك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه إذا صح منك العزم فأبشر بأنواع من الفتوح سوف لا تعرفها إلا في حينها لكن كيف تصل إليها؟ معاني معاني الصدق والإخبات والفرار إلى الله سبحانه وتعالى هذه المعاني حتى هذه المعاني أنت والله لا تملكها ولا أنا لكن ارمي نفسك على عتباته وقل يا ربي فقير مسكين ضعيف لو وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى عجز ومضيعة أنا بك لبيك اللهم لبيك هذا معنى التلبية لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك أيضا لك لا شريك لك كلما شعرت بهذه المعاني وعلى قدر التوفيق في الإحساس بهذه المعاني واستشعارها تكون الفتوح إن شاء الله تعالى ولا بد من حسن الظن في الله لماذا تقول في هذا الموضن أنا أنا يفتح لي أنا أنا يغفر لي أنا أنا عارف نفسي أنا سبحان الله فرق بين المقامين مقام يعني هض من نفس وسوء الظن بالنفس لابد أن يكون عندك من هذا ما يملأ الدنيا ولا أنت بشيء من أنت لكن هناك مقام آخر غير هذا فرق بينهم مقام الطمع في عفو الكريم من وسعت رحمته كل شيء هذا المقام يختلف عن ذاك المقام أحيانا يجد الإنسان لذة هذا وأحيانا لابد من لذة هذه عبودية وهذه عبودية كالصبر والشكر والخوف والرجاء وهذه فتوح حاول أن تتزوق من كل معنى من هذه المعاني وتتنقل في كل بستان من هذه البساتين يعينك على هذا أيضا أن لا تجعل الدنيا تغلبك لا تنافس في رغيف إذا كان عندك فرصة أن تنافس في الفردوس الأعلى فده عنك قضية رغيف يعني زيادة ولا رغيف نقص ولا فراش يعني بجانب الجدار ولا فراش بين فراشين ولا فندق يعني أقرب عشرين مترا أو أبعد ولا فلانا يعني سلم لما دخل ولا ما سلم هذه القضايا لا تنتهي ما أكثر ما يضيع الناس أعمارهم فيها لكن الفقيه كل الفقير الذي يعرف قيمة الوقت وشرف الزمان أنت أمام يعني فرصة تستطيع أن تتاجر بالمليارات تترك هذا وتتاجر في العشرات أنت مغبون ولهذا أحسن شيء في هذه المواطن أن تنشغل بقضيتك وأن تترك ما يمكن أن توكل فيه غيرك لغيرك وأن تشفق عليه وتقول هذا مبتلى أما أنا فقد فرغني له لعبادته وأما هذا المسكين فإنه يعني قائم يسكن هؤلاء ويدل هؤلاء ويركب هؤلاء ويسمع من هؤلاء مسكين عانه الله لعل له نية ولعل الله عز وجل ينفعه بهذا وعامة إخوانكم محتسبون من يعني سيعينك ومن سينصحك ومن سيدلك ومن سيصحبك ومن سيرتب لك ليس فيهم أحد يأخذ قرشا من الآن حتى تعرف فيجب أن نتعاون ويجب أن نتناصح وأن نعلم أن الاختيار هو في الحقيقة اختيار الله سبحانه وتعالى حتى قضيت نذهب مكة أولا إلى المدين صيح العبد يرتب لكن الله عز, عز وجل من وراء ذلك والذي الذي يدبر اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير والطف بنا فيما جرت به المقادير هكذا ندعو إذا كان هذا يعني شأن، إذا كان هذا شأنك، فأنت مع الله عز وجل في أمان، وأنت مع الله عز وجل في خير. ما دام الله عز وجل لا زال ينعم عليك ويصطفيك هذا العدد وإن ظننه كبيرا كم يساوي في عدد الناس في البلدة ويعني في الدنيا عدد يسير اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذه كرامة يجب أن نقدر لها قدرها وهذه نعمة يجب أن نشكرها ويجب أن نزوب خجلا وحياء من الله سبحانه وتعالى حيث ترك هذه الجموع وربما فيها من هو أكرم عليه منه ثم أقذ هؤلاء المساكين وهؤلاء المذنبين وهؤلاء المسرفين واختارهم ويسر أمرهم يوشك أن نذهب إلى بيت الله نوشق أن نطوف ببيت الله يوشك أن تغفر الذنوب وتقال العثرات وأن يلمى الشعث وأن ترجع كيوم ولدتك أمك أن تذهب الذنوب وأن تصبح الصفحة نقية بيضاء ثم يقال لك ابدأ من جديد أرنيه حينئذ تكون باختبارات مرة أخرى وتكون لامتحانات مرة جديدة ما بين هذه وتلك عفو الرب سبحانه وتعالى وإحسانه وقد يذنب مرة أخرى وثانية وثالثة وقد يفتح الله له فرصة أخرى وثانية وثالثة ويعود لربه في كل مرة ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي الثانية والثالثة حتى يرى الله تعالى، حتى يرى الله تعالى منه ذلك، فيحبه. يقول عالم عبد أن له رب يغفر ذنب ويؤاخذ به. قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. يعني إذا كان معه هذا الضابط أنه كلما أسرف عاد له رب يرجع إليه في كل شأن من شؤونه. هكذا شأن العبد، وهكذا أيضا شأن الرب، وهكذا نحن أمامه. لحظات مباركات وساعات طيبات وفرص مضيئات يوشك إن موفقنا في استغلالها نحن نحسن الظن بالله عز وجل أن تبيض الأمور بعد سواد وأن تتنظف الأحوال بعدها خلاف ذلك أن يستقيم العبد على الطريق أن يوازن بينما به من طبيعة بهيمية وبينما به من طبيعة ملكية عسى أن تغلب الطبيعة الملكية الطبيعة البهيمية فتخف الروح تبدو الإشراقات وتتفجر الطاقات وتنطلق في طريق رحلتك إلى الله عز وجل إلى أن يأذن الله عز وجل بالخواتيم نسأل الله تعالى في ساعات الخواتيم أن يدخر لنا فيها أحب ما يرضه لنا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم القاك إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بله